<تصفيق> يا رسول الله يا يا كابي لك شفاع هو هذا متلاقي حتى المرتج يوم ازح يشفع لنا يا حبي. Száfárdád, mi a Bú? Vajínal, észfa ahol a I'm uh... not